بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسر قل فأنذر وربك فكبر وحيالك فقذر والرجس فهجر وما تمنونك تستجبر ولربك تصبر فإذا نقر في الناس يوم إذن يوم عصير على الكافرين ويسير لغني وما اتخلقت وحيدا وجعلت له, له ثم يطمع أن أزير فالله كان لآياتنا عميدا سأرهقه صعودا إنه فسر وقدر فقتل كيف قدر innu godi na chega quanta su nana baru summa ala sava sanu ana na ra wasta kbar tauna inna illa sahuu wa إلا صور البشر فأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبق ولا تدر نواحة للبشر علينا سسعة عشر وما جعلنا أصحابا منها بإلا ملائكة وما جعلنا عزتهم إلا كتنة للذين كفروا ليستعفل الذين أوتوا الكتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولنقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضي الله من يشاء وله به من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا لفعال قال الليل والنهار والليل الاجدار والصبح اذا اصفر اشكر انه لاحسن القدر نديرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتخر كل نفس بما كسبت عظيما الا صاحب اليمين في ليله سَيَئِسَ الْأَمْرُ لِلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نَّعْبُدُ الْمَصُومِينَ وَكُنَّا نَخَوضُ مَعَ الْخَائِرِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشابعين فما لهم عن سنكرة ماروين كأنهم حمر مستنفرة دمعت من كثرة بل يريد كل مرئي من يعتاف حفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تنكره فمن شاء ذكره وما ينكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل الموقرة